هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقه النصر والتمكين الخطبة العاشرة وملخصا لما تم من عناصر نوجزها في كلمات أنواع التمكين أولها التمكين للدعاة إلى الله بتبليغ الرسالة واستجابة الناس لهم سواء عاشوا بعدها أو ماتوا في سبيلها ومن ذلك قصة أصحاب الأخدود ومن ذلك أصحاب القرية في سورة يسين حتى وإن مات الدعاة إلا أن الناس استجابوا لهم أما مؤمن آل فرعون في سورة غافر فقد دعا وبلغ وانتصرت الدعوة وأنجاه الله تعالى من مكر آل فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا ثانيا من الأنواع نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين نجاة نوح عليه السلام ومن آمن معه وهلاك الكافرين من قومه نجاة موسى وبني إسرائيل وغرق فرعون نجاة المؤمنين في غزوة بدر وهلاك معظم المشركين النوع الثالث تولي مقاليد الحكم وهي أعلى أنواع التمكين كما كان من سليمان وداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وكذلك زل قرنين ويسألونك عن زل قرنين قل سأتل عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة وكذلك كان الخلفاء الراشدين فأعلى أنواع التمكين مقاليد الحكم لأن الله سبحانه وتعالى جمع في هذا الدين بين الرسالة والخلافة وظهور هذا الدين بالحج والبرهان أو بالقوة والسنان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 هذا هو الوعد فما هو الشرط قال يعبدونني لا يشركون بشيء وفي معنى هذه الآية حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والتمكين في الأرض هذا وعد فأين الشرط باقي الحديث فيه الشرط فمن عمل منهم عمل الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من نصير معنى ذلك تحقيق التوحيد ذكرنا أنواعه وشروطه أما أسبابه وأعد لهم ما استطعت من قوة قوة جاءت بغير الفلام جاءت منكرة لتشمل كل قوة معنوية ومادية المعنوية قوة العقيدة والوحدة والاجتماع والقوة المادية في القوة الاقتصادية والإعلامية والعسكرية هذه أسبابه أما مراحله فقد ذكرناها في آخر خطبة المراحل تعرف الناس بالإسلام اختيار العناصر الداعية إلى الله المغالبة الظهور فهذه أربع مراحل آخر العناصر ما هي أهداف التمكين ما هي أهدافه وما دليل هذه الأهداف دليله الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور من أهداف التمكين إقامة قواعد النظام الإسلامي من الشورى والعدالة وتحقيق المساواة وحرية النقد يعني النصيحة من أهداف التمكين إقامة مجتمع رباني يحقق العبودية الشاملة لله تعالى بإقامة الشعائر والعبادات والشرائع والمعاملات إقامة مجتمع رباني يتحمل تكاليف تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى إقامة مجتمع رباني يلزم حكامه بحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين إن هذه الأمة الإسلامية ليست كأي أمة تساق فتنساق إنها أمة اختارها الله تعالى من بين الأمم وأرسل إليها أفضل الرسل وأنزل إليها أحسن الكتب واختصها بأفضل شريعة وجعلها خير أمة أخرجت للناس يعني ليس ناس همل إنها أمة اختارها الله سبحانه وتعالى هي صاحبة رسالة وحاملة أمانة فمن أهداف التمكين إقامة هذه الأمة الربانية إن الله سبحانه وتعالى جمع في هذا الدين بين الرسالة والخلافة وجعل أعلى درجات التمكين اقتران الملك بالدين كما كان في شأن داود وسليمان وشأن ذي القرنين ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة في سقفة بني ساعدة ليختاروا خليفته ولم يدفنوه عليه الصلاة والسلام لماذا أخروا دفنه؟ على اختيار الحاكم والخليفة الجواب لحفظ نظام الأمة وصيانة وحدة الأمة وعدم اختلاف هذه الأمة فتتوحد على إمام قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق وتنفيذ شريعة الله تعالى التي من نتائجها العدل وتحقيق المساواة وحرية النقد يعني النصيحة وإقامة مجتمع الشورا ومن نتائجه أيضا حلول البركات وحلول النعم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم والله سبحانه وتعالى وعد هذه الأمة بأن شرعها يصلح الدنيا وحسن الجزاء في الآخرة من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة هذا في الدنيا وفي الآخرة ولنجزي أنهم أجراهم بأحسن ما كان يعملون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض علمنا لماذا أخر الصحابة دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يختاروا الإمام وكلمة إمام يعني في اللغة قدوة، فمن أهداف التمكين إقامة القيادة الرّبّانية، الصالح في نفسه، المصلح لغيره، لما أتت كنوز كسرى في صناديق كاملة تامة، غير منقوصة، غير مسرورة، غير منهوبة، رآها عمر بن الخطاب فبكى. بك من من الأمانة لم تنهب لم تسرق لم تنقص فبك فقيل له عففت يا أمير المؤمنين فعفت الرعية ولو رتعت لرتعوا فالإمام والحاكم بمنزلة الرأس من الجسد إذا صلح الرأس يصلح معه الجسد والعكس بالعكس لذلك كان من شروط تنصيب الإمام الإسلام أطيع الله وأطيع الرسول وأول الأمر منكم منكم يعني معشر المسلمين اثنين العدالة أن يأتي بالواجبات الشرعية ويبتعد عن فعل الكبائر والإصرار على الصغائر ولا يفعل ما يخرم المرؤة هذه هي العدالة الذكورة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة العلم بحيث يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين معرفة الحرب والسلام فمن الأهداف إقامة المجتمع الرباني وإقامة القيادة الربانية وإقامة قواعد نظام الإسلام من الشورى والشورى مبدأ قديم عملت به أمم قديمة لما جاء كتاب سليمان إلى ملك السبق قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون الشورى أمر بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو أرجح الناس عقلا وأقواهم رأيا فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم واجبا فهو في حق غيره أوجب فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إيه مناسبة وشاورهم في الأمر في غزوة أحد المناسبة إن حصل انكسار وهزيمة في غزوة أحد فهل يطرى السبب هو الشورى والعمل بها إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له رأي فتنازل لرأي الشباب ليخرج لملاقات الأعداء في الصحراء لا لم يكن هذا هو سبب الهزيمة بل عمل برأيهم وخرج إلى الصحراء وحدث انتصار أقسم ابن عباس أن الله تعالى نصرهم في أحد قال ومن يخالفني بيني وبينه كتاب الله ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم بإذنه صدقهم أم لا؟ صدقه حصل انتصار أم لا؟ حصل بعد الشورى وبعد الخروج كل هذا وبعد رجوع المنافقين بتلت الجيش وبعد رجوع المنافقين حدثت الانتصار للمسلمين فما الذي حدث بعد ذلك حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم هذا هو السبب من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الآخرة ومنكم من يريد الدنيا منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبدل لكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين لكي لا يتوهم متوهم إن السبب هو الشورا قال لهم قال, ر... قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر الشورا كانت ناجحة في غزو البدر. حيث قال الحباب أمنزلا هذا أنزلكه الله يا رسول الله أم هو الرأي والحرب والمشورة قال بل هو الرأي والحرب والمشورة فأشار الحباب أن يجعل بئر الماء خلف ظهر المسلمين فيشربون ولا يشرب المشركون وكانت مشورة ناجحة وكذلك في أحد كانت مشورة ناجحة وحدث بعدها انتصار والهزيمة ليست بسبب الشور وحدث أيضا في الخندق أن أشار سلمان الفارسي بحفر الخندق فحفر فكان عازلا بين عشرة آلاف مقاتل من المشركين وألف ونص من المسلمين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا يعني المشورة كانت نجحة في كل الأحوال في غزوة بدر نجحة في غزوة أحد نجحة في غزوة الخندق ناجحة فما هي الحكم والفوائد من الشورة إسارة الرأي استخراج الآراء والخبرات والتجارب استخراج الابتكار والابداع عند المسلمين دفن الأحقاد وتصعيد المحبة والصقة بين الحاكم والمحكوم تضم عقلهم إلى عقلك وتجاربهم إلى تجاربك وخبرته وخبراتهم إلى خبرتك. كل هذا فيه تزديد وتصويب ولكبح جماح العواطف عند الحكام قال بعض الأعراب أنا لا أغبن حتى يغبن قومي قالوا كيف ذلك؟ قال أستشيرهم إن أصبنا أصبنا جميعا وإن غبننا غبننا جميعا أنا لا أغبن وحدي ففي الشورى إصابة الرأي فيها أرجح من رأي الفرد وهذا فيما ليس فيه نص من الشرع أو وحي من السماء لذلك قال الحباب أمنزلا هذا أنزلكه الله يا رسول الله لو وحي ما فيش رأي أم هو الرأي والحرب والمشور من فوائد الشورى تذكير الحكام أنهم نواب ووكلاء عن الأمة وتذكير الأمة أنهم هم أصحاب السلطات من فوائد الشورى أنها جاءت بأمر الله سبحانه وتعالى واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الله بين الشورى وبين الصلاة والزكاة والإيمان والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فمن قواعد النظام في الإسلام العمل بالشورا، فلا يستبد الحاكم برأي الشورا تمنع من الاستبداد. يقول الحكم الإسلام هو حكم الفرد، لا ليس هو حكم الفرد. ما فيه شورة يشير على أصحابه وما فيه وحي فلا كلام إقامة العدل أقدس الواجبات إقامة العدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قوية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لم يقل وإذا حكمتم بين المسلمين أن تحكموا بالعدل بل قال بين الناس ولفظ الناس أوسع وأشمل من المسلمين إنه يشمل المسلمين وغير المسلمين لذا قال تعالى ولا يجرم أنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوا العدل في الحكم العدل في الشهادة العدل في القول وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قرب يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله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 لتبرئ رجلا يهوديا اتهم بسرق الدرع اسمه زيد ابن السمين طعم بن أبيرق سرقت درع وخاف أن يفضح فألقاها في بيت زيد وذهب قتاد ابن النعمان عمه طعمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أناس سيتهموننا نحن أهل بيت من المسلمين بأننا فعلنا وفعلنا فدافع عنا يا رسول الله فدافع عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه الله تعالى بحقيقة الأمر فأنزل الله تعالى في سورة النساء إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق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 ويعدل بين الناس كذلك مبدأ المساواة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى الناس كلهم من آدم وآدم من تراب المساواة بين أبي بكر العربي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي أصبح الكل أخوة لهم حق المساواة حتى يقول عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتقى سيدنا مين بلال احنا رجعنا في هذه الأيام أدرائنا لما قبل الإسلام حتى قال القائل نحن سادة وهم عبيد حتى قال القائل نحن سادة وهم عبيد من إمتة إن الله سبحانه وتعالى ساو بين الناس وإنما التفاضل بطاعة الله سبحانه وتعالى التفاضل بالتقوى المسواه في الصلاة في الصف الواحد تجد الحاكم المحكوم الغني والفقير الضعيف القوي وكذلك الصيام وكذلك الحج تركوا اختلاف سيابهم باختلاف أزواقهم وبلادهم وقدراتهم إلى زي واحد يساو بين الجميع أشبه بأكفان الموتى الكل متساوي في لبس الأحرام لا تعرف من هذا وما وظيفته وما درجته وما غناه وما فقره في الحج الكل متساوي في الصيام في الصلاة حتى في العقوبات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد لكل من يعيش في دولة الإسلام حق يتساوى فيه مع الآخرين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي في سكك المدينة فيجد شيخا ضريرا يسأل الناس فقال له ما الذي ألجأك إلى هذا قال الجزية والسن والحاجة قال من أي أهل الكتاب أنت قال يهودي فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما أنصفناه لو أكلنا شبيبته وخزلناه في شيخوخة ثم أمر بوضع الجزي عنه وإعطاء ما يكفيه من بيت المال أمر ضد الخطاب يجد حق للتجار عابر سبيل بالمدينة المنورة حطوا رحالهم للإستراحة فقال عمر رضي الله عنه لعبد الرحمن هل لك في حراسة هذه القافلة يا عبد الرحمن قال نعم يا أمير المؤمنين من الذي يحرص عبد الرحمن ومعه أمير المؤمنين كيف الحراسة سيقوم يصل هم في صلاة وهم في حراسة للقافلة لألا يأتيها السراق فقام عمر يصلي فسمع صوت صبي يبكي فذهب إلى أمه قال اتقي الله وأحسني إلى صبيك ثم رجع إلى صلاته وقبل الفجر سمع بكاء الصبي فذهب إلى المرأة إنك لأم سوء أما تتقين الله تعالى وتحسني إلى هذا الصبي فقالت له يا عبد الله إنك أزعقتني منذ الليلة أنا أراوده على الفطام وهو يتأبه علي لماذا تفطميه؟ قالت لأن عمر لم يفرض إلا للفطيم فقال لا تعجليه لا تعجليه كم سنه؟ قالت كذا وكذا شهر تعجل فطامه ليكن له حصه وحق في بيت المال فذهب عمر بن الخطاب لصلاة الفجر ولا يتبين الناس قراءته من بكائه فلما قضى الصلاة جلس وقال وابؤساً لعمر, وابؤسا لعمر كم قتل من أطفال المسلمين ثم أرسل مناديا ينادي أننا فرضنا لكل من يولد في الإسلام فطمة فطمة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 قالوا لمن يا رسول الله قال لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى النصح لكل مسلم وجد رجلا اشترى ناقة في خفها نقب وهي لا تتابع المشي فدع الشاري وقال بكم اشتريت هذه الناقة قال بأربع مئة قال هل اشتريتها للظهر أم لللحم قال بل للظهر للركوب وليس للزبح قال إني رأيت في خفها نقب أنت لم تره وأنها لا تتابع المشي فرجع الشاري إلى البائع وقال فيها عيب كذا وكذا من اللي قال لك قاله الرجل هناك ده اسمه جرير فقال البائع لجرير لقد أفسدت عليا بيعتي يعني ينفع لين تتعمله ده لقد أفسدت عليا بيعتي فقال له جرير إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصح لكل مسلم قال أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله من أهد إلي عيوبي يعارض عمر وهو على المنبر مرتين مر في مهور النساء عارضته امرأة وقالت ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين والله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطار وعورد مرة بسبب قميص لبسه قالوا هذا القميص فيه طول من أين هذا الطول قال حصة عبد الله بن عمر أعطاني إياه لما وجد السياب علي لا تكفين. يعارض وينصح هذه اسمها حرية النقد وهي النصيحة ولا تخرج عن آداب الإسلام ولا تخرج عن شرع الله سبحانه وتعالى عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة كان قبله سليمان بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك وعبد الملك بن مروان حصل حجر في حرية الرأي في عهود سليمان والوليد وعبد الملك فلما تولى عمر بن العزيز ابن عبد العزيز قال اليوم ينطق من كان لا ينطق اليوم ينطق من كان لا ينطق يعني من كانت عندهم مظلمة وظلامة ويريد أن يشكي ظالمه نحن سنستمع له اليوم ينطق من كان لا ينطق وخطب الناس يوما فقال ألا لا سلامة في خلاف السنة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ألا وإنكم لا تسمون الذي فر من إمامه الظالم عاصي ألا وإن أولاهما بالمعصية هو الإمام الظالم ألا وإنكم لا تسمون من فر من إمامه الظالم هو العاصي إن العاصي في الحقيقة هو الإمام الظالم أو كما قال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطل وارزقنا جتنابه ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وزهاب همنا وغمنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم مصر عوراتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم أبدلنا من بعد الخوف أمنا ومن بعد العسر يسرى ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رجل يعز فيه أهل طاعتك ويزل في أهل معصيتك يؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم عن المنكر اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا لاعدائك نحب بحبك من أحبك ونعاد بعداوتك من عادك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة